يا حسين على الغابرة شمير داسة صعد صدرة أسف والله قطع نحرة وزينة بتنضرب حسرة وويلة على زينب قلوبها بالحزين يلهاب على جسم الأخوتي ينحب تنادي ويلدمع ينصب قرين تسلب الحورة فما أقسى عشورة قريبا تسلب الحورة فما أقسى عشورة Ashura <tries> را شده پر پر بریدن از حسینت سر میانه این هملاشکر ناهادیبو سبر حنجر سبر Surya Rahman Hame a flokion garyon Sajara dam'atun hamra Fama aqsa جاري الدمعة حمراء فما أقسى عاشوراء فما أقسى عاشوراء إلي الميدان إجيت زينب مع الأحزان لقاتي حسين جسد عريان بلية راس على التربان رزاية طب تشيلنا جسد دامي تخلينا على نحرة تقابلينا بل لا تخلينا بدا بذبح النور والآلة فما أقسى عاشرها بذبح النور والآلة aashura <laughs> حافظ برادر جان ندارم تا قطع هجران چه سازم با تنه اوریان که افتاده بخون مشيت في وليتي الظلام بضرب الصوت والألم قيور تجرحي الأقدام إلى الكوفة مشيت ويلشام بشيت من تسخروا الأعداء فما أقسى عاشره بشيت من تسخروا الأعداء فما Sama Aqsa